سلام عليك ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به نستغفره بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول. يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون.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 ونقف الليلة بعون الله وحوله ومنه وتوثيقه عند غزوة خيبر الكلام على غزوة خيبر وأنبه أننا أو أكرر التنبيه أننا سنمر على بعض النقاط المهمة لأن المدة قربت على الانتهاء واصبحنا نحتاج إلى الوقت أكثر ما نحتاج فلذلك سنقتصر على أبواب بعينها أو على مواضع من الكتاب بعينها حتى يتسنى لنا الانتهاء من هذا الكتاب المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي مؤلفه وناشره وقارئه خير الجزاء وأن يرزقنا ما فيه من العلم وأن يجعلنا ياكم من المقتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر من الغزوات العظيمة المباركة والتي كان لها بالغ الأثر في صدر الإسلام أو في مرحلة من مراحل الإسلام. هذه الغزوة سميت باسم خيبر لاسم المدينة التي وقع فيها هذه الغزوة. كانت هذه الغز هذه البلدة تسمى خيبر. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحديبية مكث عشرين يوما أو قريبا من ذلك ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده الله تبارك وتعالى إياه بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية بمسافة أو بمدة عشرين يوم تقريبا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليفتح هذه البلدة يقول ابن إسحاق قام النبي صلى الله عليه وسلم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجّة وبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر، وأمر ألا يخرج معه إلا من شهد وأمر ألا يخرج معه إلا من شهد الحديبية، وأراد بعض الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد أما الغنيمة أما الغنيمة فلا أعطيكم أما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيء يعني إن كنتم تريدون الجهاد في سبيل الله آذل لكم في ذلك ولو فعلتم لم أعطيكم من الإيه من الغنيم ولن أعطيكم من الغنيم وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يختبر ما عندهم من الإيمان هل هم صادقون في دعواهم الخروج للجهاد في سبيل الله أم أنهم يريدون الغنيمة فحسب وأيضا أراد هل يريدون نصرة لهذا الدين وتمكينا له في الأرض أم أرادوا بذلك شهرة وسمعة وغيرها من آفات القلوب والعياذ بالله وكان صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك عصر فبنى له فيها مسجدا عصر هذا مكان تقرأ عصر بكسر أوله وسكون الصاد وتروى أيضا بالفتح عصرار وهو جبل بين المدينة وبين خيبر جبل بين المدينة وبين خيبر بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا ثم صلى فيه ثم على الصحباء صلى الله عليه وسلم ثم أقبل الصهباء هو جبل يطل أيضا على خيبر من جهة الجنوب. فقال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع. فنزل بينهم وبين غطفان صلى الله عليه وسلم. وهذه من الحكمة كما سنبين ليحول بينهم وبين أن يمده بأي إمدادات من أي جهة لا سيما وأن لليهود كان هناك أولياء كثر من العرب. كان هناك من العرب من مشرك العرب أولياء كثر يوالون اليهود لا سيما يهود خيبر. وكانوا يعني لهم مظاهرين. فكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع عنهم هذه الامتد فلما سمع الطفان بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا له وجهزوا له جيشا. أرادوا بذلك أن يدافع عن إخوانهم من اليهود، فحتى إذا وصلوا إلى مرحلة ما من الطريق سمعوا أو تسامعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على في أهليهم دخلوا على أهليهم وأنهم يعني محاربون لغطفان. فلما علموا ذلك خافوا وعادوا أبراجهم ليؤمنوا بيوتهم وخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خيبر وبين أهل خيبر خلو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا غزوة أو إذا غزا قوما لم يغر عليهم صلى الله عليه وسلم حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عن الغزو وإن لم يسمع أذان أغار على هؤلاء إن سمع أذان علم أن في هذه البلدة أو في هذه القرية مسلمين أو مسلمون فلم يغر عليه حتى حتى يعني يرى ما عنده وأما لم يسمع أذان فيعلم أن أهل هذه البلدة كلهم, إيه؟ كلهم كفار فوصل إلى خيبر ليلا صلى الله عليه وسلم فبات ليلته فلما أصبح ولم يسمع أذان ركب وركب معه أصحابه صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم يهود خيبر بمساحيهم ومكتالهم المساحي والمكتال هذه أدوات أصلا من أدوات الإيه من أدوات الزراعة ليست من أدوات الحرب ليست من أدوات الحرب فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش معه قالوا محمد والجيش, محمد والجيش فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فكان هذا من المصر التي مصر إياها صلى الله عليه وسلم بقذف الرعب في قلوب اليهود كما سنبين لكم في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسكوا بعين من عيون اليهود وهو يتجسس ولقد كان تعداد الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم 1600 ومعهم 100 فرس. وقيل 300 يقابلهم قوة كبيرة من اليهود قوة اليهود كانت أكبر من قوة المسلمين بل كانوا أشد بأسا من المسلمين وكانوا أكثر تجهزاً من المسلمين وأكثر أموالاً وأولاداً وعتاداً من المسلمين يعني بموازين القوة بموازين الحروب اليهود يغلبون ليه عندهم أولاً محصنين داخل حصن ثانياً عندهم من الطعام والشراب والسلاح والمؤن ما يكفيهم مدة طويلة حتى إذا حسروا أرضهم أرض خصبة عندهم من الزراعات ما لم يكن عند العرب ما لم تكن تعرفه العرب ومع ذلك كان الرعب في قلوبهم وكانت قريش والعرب كلها تنتظر هذه الجولة الكل يترقب هذه الجولة ماذا سيحدث عندما يلتقي محمد صلى الله عليه وسلم هو واليهود وجها لوجه هذه المرة الملقائه وجها لوجه فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر حصارا شديدا، وأخذ المسلمون في فتح الحصوم حصنا تلو الحصن وكان أول ما سقط من حصين من حصونهم حصن يقال له ناعم يقال له ناعم ثم حصنا آخر كان يسمى بالقمو بالقموس القموس بالصاد و. القموس هو الحصن الذي كان فيه ابن أبي الحقيق هذا الحصن الذي كان يتحصن فيه ابن أبي الحقيق وحصن آخر كان يسمى حصن الصعب بن عائذ الصعب ابن عائذ أو عاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وشرابا ودكا وسلاحا من هذا الحصن فلما انتهوا إلى حصني في منطقة تسمى الوطيح والسلالم وكان آخر الحصون لخيبر افتتحهما صلى الله عليه وسلم وفيما كان البيض سلم محاصرا لهم إذا به يأتيه صلى الله عليه وسلم وهذه من المواقف الجميلة في غزوة خيبر صورتان كلاهما يعني كانت مضادة للأخرى في المعنى سوف نذكره هذه الصورة الأولى بينما النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لليهود إذا به يأتيه راعي غنم أسود ومعه غنم له كثير وكان هذا الراعي أجيرا ليهودي فقال يا رسول الله اعرض علي الإسلام فعرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم وحسن إسلامه كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا يدعوه إلى الله تبارك وتعالى وما كان صلى الله عليه وسلم يألو جهدا في أن يعرض الإسلام على كل أحد فلما أسلم ذلك الرجل أظهر من حسن نيته ومن صدق قويته قال يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم وهي عندي أمانة والله يأمرنا برد الأمانات إلى أهلها ماذا أصنع قال صلى الله عليه وسلم اضرب في, و... اضرب في وجوهها التراب وسترجع إلى صاحبها يعني خذ مجموعة من الحصى من أو من التراب من الأرض وألقها في وجهها وقل اذهب إلى سيدك ستعود إلى سيدها ففعل الرجل فعادت الغنم كما كانت أدراجها إلى صاحبها وكانت هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وقد واجه المسلمون في هذه الغزوة مقاومة شديدة عند فتح هذه الحصون لأن اليهود كانوا يعلمون أن هزيمتهم في هذه المعركة هي معركة الاستقصال ومعركة القضاء التي سيفنى فيها اليهود في غزيرة العرب و. اشتد القتال واستمات اليهود في الدفاع واستبسلوا استبسالا عجيبا وضحوا تضحيات غير مسبوقة في ذلك الوقت سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم قال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس طبعاً قال يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها حتى قال عمر ما تمنيت الإمارة ولا أحببت أن أكون أميراً على أحد إلا في هذه المرة لقول الله يحب الله ويحبه الله ويفتح الله على يديه فلما أصبح صلى الله عليه وسلم غدا الناس كلهم يرجو أن يعطاها وكلهم يظهر نفسه للنبي صلى الله عليه ويعرض نفسه عليه رجاء أن يقول تعالي أفلان فإذا برسوله صلى الله عليه وسلم يقول أين علي بن أبي طالب قاله هو يعني أصابه شيء في عينيه وكانت عين علي رضي الله عنه قد أصيبت بالرمد فقال ايتوني به فجيء بعلي رضي الله عنه فنظر في وجهه صلى سلم فبصق في عينيه فعادت كأحسن ما كانت ثم أعطاه الراية ثم قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فكانت هذه جائزة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب هذا الحديث من الأحاديث التي فيها جملة من الفوائد لا تعد ولا تحصى أذكر عند شرح كتاب التوحيد استخرجت من هذا الحديث ثمانين فائدة من هذا الحديث استخرجت ثمانين فائدة ولولا طول الوقت يعني لا أعطيتكم هذه الفوائد واحدة والأخرى لما فيها من النضرة ولما فيها من القوة ولما فيها من النفع العظيم أسأل الله عز وجل أن يسرنا أمرا وأعطيكم هذه الفوائد لما ذهب علي رضي الله عنه إليهم خرج إليه رجل يسمى مرحب وكان يهودي وكان محاربا مختالا فخورا زهوا بنفسه يعني يعني دائما ينظر إلى نفسه إلى أنه المحارب الذي لا يقهر ثم خرج يدعو إلى المبارزة فبرز له محمد ابن مسلمة فقتله وخرج بعد مرحب أخوه ياسر فقال هل مبارز فبرز له الزبير ابن العوام فقتله ثم فتح الله على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضى وفي بعض الروايات أنه خرج فقال أنا, أنا مرحب شاك السلاح بطل مجرد فخرج له علي رضي الله عنه وأرضاه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة فقاتله علي فقتله رضي الله عنه وأرضاه فالمقصد أن الله عز وجل فتح على يد علي رضي الله عنه وأرضاه فلما فتح علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الحصن حدث أمرا عجيبا وهو أن اليهود بدأوا يستسلمون ويطلبون الصلحة من علي رضي الله عنه وأرضاه حقنا لدمائهم قال الحافظ ابن حجر أخرج البيهقي بإسناد رجال وثقات من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك من ترك من أهل خيبر على ألا لا يكتموه شيئا من أموالهم فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد قال فغيبوا مسكا فيها مال وحلي لحيي بن أخطط كان احتمله معه إلى خيبر فسألهم عنه فقالوا أذهبته النفقات فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فوجد بعد ذلك في خريبة فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق وأحدهما كان زوج صفية رضي الله عنها وأرضاه في هذه الغزوة كما ذكرت لكم حدثت صورتان يعني متبادتان سورة الأولى جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فآمن به واتبعه وقال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم ما غنمة من الغنائم قسم له قسم المحارب تعرفين إن الغنائم بتقسم على الإيه على المحاربين فكل محارب له إيه له سهم فجاء به وكان يرعى ظهور المسلمين وكان يحمي ظهورهم رضي الله عنه وأرضاه فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه قسمه في خيبر فقال ما هذا يا رسول الله قال قسمك في خيبر فقال والله ما اتبعتك على هذا لكن اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا إما يعني ما اتبعتك على إيه إن أنا آخذ أموال ولا الغناء فقال له صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق ثم مهضوا إلى قتال العدو في خيبر فرومي بسهم في الموضع الذي أشار. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله فصدقه. فرويت هذه القصة في غزوة خيبر ورويت في غزوة الأحزاب. فلعلها أن تكون مكررة يعني تكررت الحادثة مع أكثر من رجل أو لعلها واحدة ويعني هناك من قدم أو أخر أو يعني نقل الرواية من مكان إلى مكان. وقيل أنه نزل فيه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل هذه القصة قصة أعرابي أراد الجهاد في سبيل, في سبيل الله عز وجل لا يريد من الدنيا ولا من حطام الدنيا شيء القصة الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا حتى كثرت به الجراح فكاد الناس أن يرتاب يعني إزاي نبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أهل النار وهذا الرجل يقاتل القتال الأبطال يعني رجل يقاتل القتال عجيب فلما قاتل هذا الرجل هذا القتال أصيب بجراحات شديدة فزادت عليه فلم يتحملها فأخرج سهما ونحر به نفسه فمات كافرا فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق حديثك انتحر فلان فقال صلى الله عليه وسلم قم يا فلان فأذن في الناس ألا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله يؤيل هذا الدين بالرجل الفاجر كلام دي دروس أننا نتعلمها نفهم منها شوف موقف وحرب وقتال وشدة وممكن تأتي خيانة وممكن في غدر ممكن أشياء كثيرة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه تربية غير عادي هذا من أهل النار طيب ويسبب ها تأتي المواقف تكشف لهم السر في لماذا هذا من أهل النار أنه عاجل بنفسه فقتل نفسه فجاد بنفسه فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في صورة الجيش قم يا فلان فأذن ألا يدخل الجنة إلا مؤمن يبقى أداء لأهمية الإيمان الخالص وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إذا أنت ممكن في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى وفي نشرك للعلم وفي نشرك للتوحيد والهدا والنور تلاقي أنه ما ليك كافر أو فاجر ومن الذي دفعه الله تبارك وتعالى فلا تستعجب ولا تستغرب هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلق وبعد الفراغ من الغزو حاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالسم أهدت إليه رأة من اليهود أو من يهود خيبر شاة مصلية مشوية ودست فيها السمة وزادت وسألت ما يحب محمد من الشاه قالوا الذراع فزادت له السم في هذه الذراع فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذهب صلى الله عليه وسلم وجماع من أصحابه وكان معه البراء بن معرور بشر بن البراء بن معرور فجلسوا فسبق بشر وأكل من هذه الشاح أما النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الذراع إلى فمه ووضعه على لسانه على طرف لسانه فأنطقه الله عز وجل وقال يا رسول الله إني مسموما فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وقال إن هذه الشاتة كلمتني أنها مسموما فما قام الناس عنها ولكن سقط البراء بن بشر ابن معرور يتلوى من من شدة السم الذي فيها ثم مات بعد يعني مدة يسيرة لذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ب قص لبراء لبشري ابن البراء رضي الله عنه ف فبقي من اليهود بقية بعد هذه الغزوة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يقوموا بزراعة الأرض ويأخذ نصف الذي يخرج منها لهم والنصف الآخر يدفع لمن يدفع لإمام المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يأتيهم في كل عام يأخذ منهم الحصاد يأتيهم في كل عام يأخذ منه الحصاد فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم شدة خرصه ويعني أنه شديد في القسمة شدة خرصه اللي هو شديد في القسمة يعني لا يتجاوز الأرض خرجت مثلا مئة شوال أنتو خمسين وإحنا خمسين ما ينفعش أنتو 51 وإحنا 29 لا فكان شديد في القسم فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي المقابل بخبث اليهود دعوا عبد الله بن رواحة إلى أن يعطوه لنفسه مالا طيب أنت بتأخذ المال دلمين لمحمد طب إيه رأيك أنت بتقسم، قسم إحنا نقول بدل ما نقول جابت مية، إحنا نقول جابت كم، نجيب نقول جابت ستين، ماشي؟ وتدي لمحمد محمد ثلاثين، وإحنا نديك أنت لوحدك عشرة، وإحنا نستفيد بالباقي. تبع لك؟ فقال يا أعداء الله تطعمونني السحت، لقد جئتكم من عند أحب الناس إليا، ولا أنتم والله أبغض الناس إليا. وإني لا أبغضكم وأعاديكم يا إخوة القردة والخنازير، ويعني كان كلام شديد اللهجة، ومما وكان مما قال لهم ولا يحملني بغض إياكم وحبي للنبي صلى الله عليه وسلم على ألا أعدل، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. يعني شوف من يكرههم أشد الكراهية. ويحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الحب ومع ذلك لا يظلم, لا يظلم فلما فتح الله على المسلمين خيبر وغنموا منها وصالحوا أهلها على بعض ثمارها وكان فيها النخيل والتمر استفاد الصحابة من ذلك بل إن الصحابة ما أكلوا تمرا أجود ولا أحسن ولا أطعم من تمر خيبر قالت عائشة رضي الله عنها لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر وعن ابن عمر قال ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر ننتقل إلى جملة من الفوائد في هذه الغزوة أول هذه الفوائد أن النصر من عند الله قال الله تبارك وتعالى ومن نصر إلا من عند الله وقال الله تبارك وتعالى ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور طبعا هذه رسالة إلى الممكنين في الأرض وهذه رسالة إلى إخواننا الذين مكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض لا سيما في هذه الأيام وأنتم تعلمون أن التمكين ليس شرطا أن يكون تمكينا كليا بل قد يكون التمكين تمكينا جزئيا وها نحن الآن نمكن جزئيا من بعض الأمور التي نصلح بها ديننا ودنيانا فواجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما آتانا من النعم لا نفرط ولا نقصر ولا نغير ولا نبدل ونفعل أمر ربنا تبارك وتعالى الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاح وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لذلك يعني أسقط في يدي من ردة الفعل عندما قام أخونا ممدوح اسماعيل بالأذان في البرلمان وكيف كانت ردة الفعل من الدكتور الكتاتني ومن بعض النواب لما فعل أخونا, أخونا ممدوح في هذا الوقت فيعني كان يجدر بهم أن يفعلوا معه هذا الأمر وأن يترفقوا, يترفقوا معه فإنه ما أراد إلا الخير وأيضا كان يجمل أو يحسن أو يستحسن له أن لا يفعل ذلك حتى يهيئ الناس لهذا الأمر لا سيما وأن الناس أخلط لا سيما وأن الناس أخلط فالنصر من عند الله تبارك وتعالى فلا نخف ولا يعني نمل ولا نكل من تهديدات أمريكا وغيرها أبدا نحن واثقون بأن النصر من عند الله تبارك وتعالى نستمسك والله عز وجل لا يتولى ثانيا من الدروس المستفادة في غزوة خيبر الإخلاص في الجهاد الإخلاص في الجهاد ولا أدل على ذلك من قصة الأعرابين الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قسمه فقال ما على هذا اتبعتك الإخلاص في الجهاد ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا العبد قال اللهم هذا العبد عبدك خرج مجاهدا في سبيلك مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شهدائه أو من الشهداء له يوم القيام كذلك في غزوة خيبر حدث أمرا في غاية العجب وهو دخول رجل الجنة ولم يسجد لله عز وجل سجده جاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر وكان معه غنم لسيده كما ذكرت لكم في قريعة الدرس فقال يا رسول الله اعرض علي الإسلام فلما عرض عليه الإسلام قبل منه الإسلام وقال يا رسول الله هذه أمانات عند اللي هي الغنيمات يعني قال يعني أحطها بالتراب وستعود إلى سيدها ففعل ذلك الرجل فوقف ذلك العبد على حماية النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف في فسطاط يعني من موقع من مواقع الحرب فأصيب بسهم فوقع ميتا، فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خيبر ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصلي لله عز وجل ولم يسجد لله عز وجل سجدة. قيل إن هذا الرجل اسمه الأصيريم اسمه الأصيريم مات ولم يسجد لله تبارك وتعالى سجدة ولكن ذلك فضل الله عز وجل في المقابل بطولة نارية أو بطولة لرجل من أهل النار وهي بطولة ذلك الرجل الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ونبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذلك من الدروس والفوائد المستخرجة من هذه الغزوة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقصة زواج صفية فيها موقف عجيب لما فتح المسلمون حصن ابن أبي الحقيق كانت صفية في السبي فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه يسمى دحية الكلبي متعرفين دحية الكلبي كان يأتي جبريل على صورته فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطيت, أعطيت دحية هذه المرأة يعني صفية وهي سيدة في قومها شريفة عزيزة في أهلها وهي لا تصلح إلا لك ليه؟ لأنها أميرة والأميرة لا يناسبها إلا أن تعيش مع الأمير أو مع رجل كبير أو له مكانة فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم مقولة هذا الرجل فيعني نادى دحية الكلبي وأعطاه من السبي جارية أخرى وأخذ صفية لنفسه صلى الله عليه وسلم فلما رآها صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عدقها صداقها صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها بعد أن طهرت من حيضتها وبعد أن أعلنت إسلامها ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى طهرت صفية من حيضها فحملها صلى الله عليه وسلم خلفه وكان الناس ينظرون يعني لما أرسل الله عليه وسلم إلى دحية الكلبي جارية وأخذ صفية كانوا يقولون هل ستكون أم من أمات المؤمنين أم ستكون سرية من السراية تسرى بها الله عليه وسلم فكان الناس يرقبون فقالوا إن ركبت خلفه فهي مرأته إن صارت تحته فهي سبي من السباة فحملها النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه وركبت خلفه صلى الله عليه وسلم فعلم الناس أنها ستكون أم من أمهات المؤمنين لما صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل على بعد ستة أميال من خيبر أراد أن يعرس بصفيه فأبت عليه صفية أن يأتيها أو أن يمسها في هذا الوقت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه منها فلما كان بمكان يقال له الصهباء كما قلت لكم أنه جبل نزل هناك فمشطتها أم سليم وعطرتها وزينتها وزفتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيعني كانت خير زوجة لخير زوج صلى الله عليه وسلم فسألها صلى الله عليه وسلم ليبين لها قدر صفيه وعقلها وحكمتها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك عن على الامتناع من النزول اولا قالت خشيت عليك من قرب اليهود إيه نحن كنا قريبين منين من اليهود خشيت عليك من قرب اليهود إذا علموا يعني أني امرأة منهم وأنت قد تزوجتني خشيت عليك منهم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فعظمت في نفسه صلى الله عليه وسلم ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء ثلاثة أيام وأولم لصفية ودع المسلمين لوليمتها وكانت الوليمة لحم وطمر بل وسم فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه وضرب عليها الحجاب فأيقنوا أنها من أمهات المؤمنين وكانت صفية رضي الله عنها وأرضاها قد رأت رؤية كما روى الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر في حديث طويل أن قال ورأى رسول الله سلم بعين صفية خضرة فقال يا صفية ما هذه الخضرة قالت كان رأسي في حجر ابن أبي الحقير الخضرة أنت عارف لما كن ضرب واحد بنية هنا وعين زرقة احنا بسمها عين زرقة مش كده؟ دي بتبقى خضرة كده لونها أخضر غامق صح فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في عين صفية إيه؟ مثل هذه الخضرة فقال مالك يعني من أين جاءك هذا قالت كنت وأنا نائمة في حجر ابن أبي حقيق اللي هو زوجها الأولاني من اليهود رأيت كأن قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال تمنينا ملك يثرب ها وهكذا صدق الله عز وجل رؤيا صفية بأن تزوجت رسول الله صلى الله وسلم وكانت على ملك يثرب اللي هي اللي هي المدينة وأكرمه الله عز وجل بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإكرام وكانت صفية رضي الله عنها أرضاه تحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان أحد قط أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان من من طرائف ما لقيت صوفية رضي الله عنه أرضها مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا تزوج بيهودية فلما يعني أخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا أكرم أنا أكرم من أكرم مني زوجي نبي وعمي نبي قالوا كيف قالت زوجي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي هارون وعمي موسى يعني كل سؤالة كلها إيه؟ أنبياء فكانت تتميز عليهم بأنها في دار النبوة بمشيئة الله تبارك وتعالى ولقد تأثرت صفية رضي الله عنها وأرضاها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أكثر الناس خلق وقد وشى بعضهم أو جارية وشت بها عند عمر بن الخطاب في ولاية عمر بأن مصفية ما زالت تحب السبت وتصل اليهود فلما علم عمر بذلك قال أه تحبين السبت قالت أما السبت فإني لم أحبه منذ أن أبدلني الله عز وجل به الجمعة وأما صلتي لليهود فإن فيهم أهلي فإن فيهم أهلي فأقرها عمر ودعا لها بخير فلما عادت إلى بيتها جاءت بهذه الجريهة ما الذي حملك على أن تذهبي بهذه الشيعة إلى عمر قالت الشيطان قالت والله لأغيظنه لا أنت حرة لوجه الله تعالى يعني شبأ أم من أمات المؤمنين وجارية تتلاعب بها وشوف توقع بها عند عمر بن الخطاب قالت أنت حرة لوجه الله تعالى وتوفيت في رمضان في سنة خمسين للهجوة في هذه الغزوة تم تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية تحريم أكل لحوم الحمر اللي نحن نسميها الحمر الأهلية هذا الحمر الأهلي حرام أكله لا يجوز أكله وكان تحريمه في غزوة خيبر وقيل أن السبب أنه يحمل أو يحمل على ظهره أمتعة الناس فإذا أهلكه الناس لا يجد ظهورا وقيل لأنه نجس وقيل لأنه يعني أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى وكل هذه الأخوين مجتمعة أو متفرقة هي صحيحة المهم أن الله حرم بذلك الحمر الإنسية وأجازة أكل لحم الحمر اللي هي الـ الـ الوحشية والحمار المخطط ها؟ الواحد يلقي الواحد مخطط من دول إيه يغضب الأحذان على طول يعني ما يسيبوشن وكذلك من الفوائد حرمت وطء السبايا الحوامل حرمت وطء السبايا الحوامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماؤه زرع غيره وهذا حديث أيضا يستدل به على أنه يحرم على الرجل أن يزني بامرأة حامل يعني تزداد الحرمة لمن يزني أن تكون هذه المرأة حامل أن في بعض النساء وبعض الرجال إذا كانت المرأة حامل تتلاعب بليلها بقى خلاص ليه أنا حامل والدنيا كلها عارفة أن أنا حامل فما فيش مانع يعني فقال صلى الله عليه وسلم فلا يسقي ماءه زرع غيره لا يسقي ماءه زرع غيره فهذا حرام والعجيب قرأت كلام رائع في الإعجاز العلمي إن مراحل تكوين الجنين الجنين أثناء اكتماله يحتاج إلى بعض الهرمونات والكرمزمونات الاشياء الموجودة في منية الرجل فتكتمل بجماع الرجل للمرأة مرة بعد مرة في أثناء فترة الحم كذلك من الدروس المستفادة حرمت وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم حرمت وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم لقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على مرأة من السبي حتى يستبرئها ليه حتى يستبرئها عشان يضمن أن رحمه ليس فيه إيه جنين ليس فيه جنين كذلك من الفوائد حرمت ربا الفضل وأيضا من الفوائد حرمت بيع الذهب من الفوائد حرمت بيع الذهب بالذهب العين بالعين و لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والبر بالبر والتمر بالتمر يداً بيد مثلاً بمثل يداً بيد مثلاً بمثل أيضاً خيبر كانت علامة من العلامات الفقهية المميزة في باب الموساقى والمزارعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما فعل المساقاه والمزارعة كانت مع اليهود في خيبر وباب المساقاه وباب المزارعة من أجمل الأبواب الفقهية التي يقرأها طالب العلم لا سيما إخوانا طلبة العلم الذين يعيشون في الريف كذلك من جملة الفوائد في هذه الغزوة المباركة حل أكل لحوم الخيل حل أكل لحوم الخيل يعني الحمر حرام والحصنة ايه حلال يبقى احنا دلوقتي اللي يقابل حصان يغضب بالاحضان واللي يقابل حمار وحشي ها يقول له تعالى انت كنت فين وحشتني من زمان يبقى يجوز أكل الخيل نعم بعض الناس ايه يقول لك ايه ده احنا نسمع ان ايه الفخده اليمين من الرجل الشمال هي اللي حلال والباقي حرام لا الخيل كله يجوز للحديث حديث جابر بن عبد الله قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر ورخص في الخيل وفي حديث أسماء رضي الله عنها أرضها نحرنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأكلنا إذاً يجوز أكل إيه أكل لحوم الخيل طبعا لو الناس عرفت بكده دلوقتي الألسالفيين هياكلوا ال البني أدمين بقى اللي مشين في الشارع كذلك من الفوائد تحريم نكاح المتعة تحريمه نكاح المتعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أو في حديث عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن المتعة في يوم خيبر ونهى عن أكل الحم الحمري الأنسية وسبحان الله الشيعة اللي بيقلله علي بن أبي طالب يجوا عند الحديث دي ويرفضوه ما رضوش يخضوه على رغم أن علي بن أبي طالب هو الذي راوى نكاح المتعة وهم يجيزون نكاح المتعة واحد منهم يقول للوحدة إيه تعالي تغدي الثوب ده واقعد معك ساعة، واقعد معك نص ساعة، خد أدفع لك كذا واقعد معك نص يوم أو يوم، خد بالك عجيب يعني، بس قالت نكاح المتعة ده أمر أمر غير عادي يعني، استمعت في أحد البرامج إلى امرأة شيعية صلاة مذيع تقول يعني أنا مارست زواج المتعة تسعين مرة، تسعين مرة يعني كيف يعني تسعين مرة دي؟ تتقلب بين بنتسعين رجل كيف يعني يعقل الإنسان تقول وما شعرت بلذة ولا شعرت أني إنسان أشعر دائما أني سلعة أبع وأشتر تسعين مرة أبع وأشتر قلت بالك فسبحان من أكرم أهل السنة بتحريم نكاح المتعة وحفظ لنا القوارير وحفظ لنا الزهرات وحفظ لنا المؤمنات المحصنات الغافلات من أن, تمسهن من أن تمسهن يد أو أن تنظر لهن عين كذلك من الدروس المستفادة في هذه الغزوة جواز مشاركة المرأة في الغزو كما روى أميه بنت أبي الصلت أن امرأة من غفار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار فقلنا يا رسول الله أردنا أن نخرج معك إلى وجهك أي إلى خيبر فأذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يلاوين الجرحى وينعين المسلمين بما استطعنا يبقى جواز استخدام المرأة في الحرب كذلك من الفوائد جواز الاقتتال مع المشركين في الأشهر الحرم جواز الاقتتال مع المشركين في الأشهر الحرم ويعني من جملة الفوائد جواز عدم اشتراط كون البذري من رب الأرض دي مسألة في كتاب المزارع إن شاء الله تستفيدوها إن شاء الله ما تصلوا للباب كذلك من الفوائد إذا خالف أهل الذمة شيئا مما شرط عليهم انتقدت ذمتهم خلاص ليس لهم إيه عهد ولا ذمة كذلك من الفوائد حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبمثال رائع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى داره لما بعد أن أعرس بصفية فبات النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له فلما خرج وجد خالد بن زيد وهو من بل النجار متوشحا سيفه ويطوف حول هذه القبة فلما رآه قال من قال أبو أيوب قال ما لك يا أبو أيوب قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة لأنها كانت يهودية فخشيت أن تغدر بك فبدت لحراستك يا رسول الله شوف سبحان الله صحابي دماغه جفء قال لك دي امرأة كانت يهودية ربما الشيطان يلعب دراسها شوف وصل غد فيه فبات من ليلته قائم ها؟ يا حرس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلّى الله عليه وسلم: اللهم احفظ أبا اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحرسونه. فاستجاب الله عزوجل دعوته لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضى. كذلك من الفوائد الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دون الحق. الغلول اللي هو أخذ شيء من الغنائم قبل أن يعطيها للإمام لا يملك. ما يقصي إنه كذلك استحباب التفاؤل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بيدهم المساحي والمكاتب قال الله أكبر ها خيرت كذلك جواز إجلاء أهل الذم من دار الإسلام إذا استغنى عنه إذا استغنا عنهم طبعا في المقابل جواز استعمال أهل الذمة إذا كنا نحتاج إليهم يعني ربنا فتح علينا بقى و وخدنا أمريكا وأوروبا والأمريكتين والكلام ده كله نجيب بقى شوية الهامج الرعاع بتوع أمريكا دول ها نشتغل واشتغل عندنا فلاحين مثلاً الحاجة. تعال يا ابن انت هو الواحد يجيب واحد زي أوباما كده يقول له إيه يكلفك زربتين تلاتة انت بتاعك دول يلا وريني خدت بلد وطبعا ده عز الإسلام هو ده عز الإسلام يبقى كده ويش في صدور قوم مممينية ما تتحكوش والله هو كحد يصدق أن مبارك يترمي الرمية دي أه؟ حد كان يصدق أن حبيب العدل يذل ذل الكلاب وترمي في السكن فوالله وما ذلك على الله بعزيز والله وما ذلك على الله بعزيز وأنا بقول قل عسى يكون قريب إن شاء الله كل عسى يكون قريب من الفوائد تربية المجاهدين كان صلى الله عليه وسلم يربي المجاهدين تربية شديدة كما حدث. مع علي رضي الله عنه أرضاه لما قال له أنفذ على رسلك روح وترسلا يعني لا تر ولا ترجع إلا فاتحا فكان يربيهم على هذه المعاني كذلك التزام الأمر في كل شيء وليس في القتال فقط التزام الأوامر في كل شيء يعني أمرت الأمر التزم به أو الأوامر الشرعية والتكليف أوعت فرق الصحابة كانوا يصلون صلاة الخوف أثناء أثناء القتال ليه حتى لا يضيع عمر الله في الصلاة أمة ها تحافظ على صلاة بهذه الكيفية أمة لن تهزم بإذن الله تبارك وتعالى أيضا جواز إشراق غير المقاتلين في الغنيمة ممن حضر مكان القتال وأيضا مشروعية تقبيل القادم والتزام لسيما إذا كان جاي من صفر من لأن يساء الله سلم سؤال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أي عانقه قال لا أيقبله قال لا أيصافحه قال نعم طبعا البدع بتاعتنا بقى بتاعت الإخوة كلما الأخ يقاب الأخ يوغض بالحط وبيسوا من هنا وبيسوا طبعا, طبعا دي من من المخالفات ولكن يعني الإخوة بيضروش من حب الإخوة البعض وبيضروا يستغنوا عنها فنسأل الله يعني ربنا يعني ربنا يربينا ويعلم كذلك من الفوائد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر منها يعني شفاء عين علي بن أبي طالب بعد تفل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكذلك إخبار الشاة المصلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسموم وأيضا من جملة الفوائد فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأيضا من الفوائد جواز اتخاذ حداه جواز اتخاذ الحداه كما كان الصحابة يفعلون فكان سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه وكان عامر ابن الأكوع يحدون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الأقدام إلا قينا فاغفر فداء لك ما اتقينا إن إذا صيح بنا أتينا وألقيننا السكينة علينا فيجوز استخدام بعض الحداء اللي احنا بنسميه الأنشيد ولكن مش بالصورة اللي موجودة لي. الانشاد اللي هو مش بالصورة اللي موجود فيها الآهات والنغمات وال... والكلام ده بصراحة الكلام ده يعني يعني خرج عن خرج عن حد المشروع يعني أصل جواز الانشاد جائز لكن بضوابط وأنا أنصح بقراءة رسالة الشيخ محمد صالح المنجد أو سماع شريط اسمه الأنشيد ضوابط ومحاذير رائع الأنشيد ضوابط ومحاذير كذلك من الفوائد الشورى وأهمية الشورى في الأمة طبعا غزوة خيبر كان فيها العديد من الأحكام الجديدة التي جدت على المسلمين منها خرص الثمار على رؤوس النخيل وأيضا جواز عقد المهالنة وهي عقد جائز للإمام يفسخه متشاء كذلك جواز تعليق عقد الصلح والأمام بشروط وكذلك جواز الكذب إذا كان هناك مصلحة على الغير يعني طبعا ده بأمر من الإمام أو استئذان الإمام كذلك أن من قتل غيره بسم فإنه يقتل يعني قصاصا من الشرط نقول له قتلت بالسم نزيك إيه؟ سم قتل بالسم يطغير الأكتب بالسيف أيضا الإمام مخير في الأرض التي تفتح إنشاء شاء قسمها وإن شاء وقفها على يعني أحد بعين من الفائد أيضا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وتعظيم الشعائر وأيضا أختم بها حتى لا أطيل عليكم آخر من مواقف في غزوة خيبر موقف عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عباد بن بشر في سرية يلتقط أخبار العدو لهم اليهود ويستطلع إن كان هناك كمائن أعدها اليهود أم لا فلقي في الطريق عينا لليهود العين اللي هو القسوس من أشجع فقال من أنت قال باغ أبتغي أبعرة أبعرة ضلت لي أنا بأدور على إيه عندي شوية كان بعير كلا أضلوا مني فقال أنا على إثرها قال عباد ألك علم بخيبر؟ تعرف حاجة عن خيبر فقال عهدي بها حديث فيما تسألوني قال عن اليهود قال نعم كان كنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس صاروا في حلفائهم من غطفان فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة فجاءوا معدين مؤيدين بالكراع والسلاح يقودهم عتبة ابن بدر ودخلوا معهم في حصونهم وفيهم عشرة آلاف مقاتل وهم أهل الحصون التي لا ترام وعندهم من السلاح والطعام ما لو حوصروا لم ينفذ سنين وعندهم من الماء ما يشربون ما ل ما يشربون وتروى الأرض وأرى أن لا أحد وأرى ألا طاقة لأحد بهم فرفع عباد بن بش الصوت وضربه ضربه على رأسه ثم قال ما أنت إلا عينا من عيونهم أصدقني وإلا قطعت عنقك فقال الأعربي القوم مرعوبون خائفون وجلون يعني لما فعلتم بأصحابهم وبما فعلتم بذويهم من قط فقال له يعني وقال لي كنانة ابن أبي الحقيق اذهب معترضا الطريق روح يعني شايفين الصحاب روح اعترض عليهم الطريق يعني خلوهم يمسكوك عشان تعرفوا بس أساليب اليهود يعني رايح يسلم نفسه المسلمين عن عمد عشان يعمل إيه؟ يبث الرعب فين في نفوس المسلمين اذهب اعترض عليهم الطريق واحذر لهم ما أنا أقول لك وادنوا منهم كسائل وألقي في نفوسهم الروع اللهم بعد اليهود مجاهزين وعملين وعملين وعملين خدت بالك وعجل الرجعة إلينا بخبرها فكان بشر بن عباد ذكي فقط عرف أن هذا يهودي وأنه يبالغ عشان كده الموقف ده أنا بس عايزين نهديه للأمة كلها ما تخافوش الإعلام بتاعه هوليود الإعلام بتاع اليهود كل ده ما يخوفناش اليهود عاملين اليهود جايبين اليهود عملوا أمريكا عملت ده خلاص ما عادش القنبلة النواية لهائمة ده القنبلة الهيدروجينية ده قنبلة فوق الهيدروجينية اعملوا لأنتو عايزين تعملوه شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يروى أنه لما كان يقاتل جيش الخارج من مصر من عند محمد علي ابن ابراهيم باشا قالوا له يا شيخ هؤلاء يضربون بالطيارات قال وش الطيارات قالوا الطيارات هذه آلة تطير فوق وترمي علينا النار فقال سبحان الله الطيارات هذه فوق الله أم الله فوق الطيارات قالوا الله فوق الطائرات قال خلاص لا يضرون خلاص وفعلا سبحان الله كانوا يغلبون في الإنجليز ومن وافقهم من المصريين الذين أرسلهم إبراهيم باشا لحرب المسلمين في جزيرة العرب المقصود أننا لا نخف ولا نرهب بل بالعكس نحن منصورون والرهبة والغلبة لنا كما قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في نصرته وأن يعيننا وإياكم على أمر ديننا ودنيانا هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سلم أجمعين ويزاكم الله خيرا بقيت لنا كم درس؟ 4-5 Ne ama fait des sets je pas لا سبولكم سكت كتر الله يبارك فيكم قدواتكم والله ما خرجت إلا اليوم سبحان الله حسيت بنشاط كان عندي خروجين هني خروجين في اللوزتين الحمد لله ربنا الله ما حسيت براحة يعني أول ما حسيت بس إن أنا هقدر أخرج كده وسبحان الله طلبت من أخونا الدكتور اللي بيعالجني ده كان بيديني بتاع ده ألف مضاد و ضعيف للكمية لخمس تلاف ألفين وخمسمائة الصف ألفين وخمسمائة بالليل عشان أقدر أجي أجي أجي الدرس السنة الله يا ربنا يعلم يعني أنا حريص الدين أنا كنا الحمد لله فأنا وقع لك عشان بس ما Zilla fannis bil mawafa Zilla fannis bil oyelis bil hudud